بسم الله الرحمن الرحيمولتكم منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى من سلك سبيلهم واتبع من هجهم إلى هم الدين ثم أما بعد فهذا مجلس جديد من مجالس دروس ريال الصالحين وهذا هو المجلس السادس والأخير من دروس التعليق على حديث الساحر والغلام هذا الحديث الذي ذكرنا أنه يشتمل على قصة طربوية لكل والد يريد أن يربي جيلا يحمل هم الإسلام لكل شيخ مرب يريد أن يصنع رجالا تؤسس على أكتافهم اللبنة الأولى للتمكين لدين الله تبارك وتعالى وانتهينا في التعليق على هذا الحديث إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم جئ بالغلام فقيل له ارجع عن دينك فأبى فدفعه أي الملك الظالم فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا فاصعدوا به الجبل فإذا بلغتم زروته فإن رجى عن دينه وإلا فاطرحوه فذهبوا به فاصعدوا به الجبل فقال أي الغلام اللهم اكفنيهم بما شئت فرجف بهم الجبل فسقطوا وجاء يمشي إلى الملك فقال الملك ما فعر أصحابك قال كفانيهم الله تعالى في اللقاء الماضي قلنا بأن هذا الملك لما دخل عليه جليسه الذي كان أعمى فلما آمن بالله عز وجل ودعا الغلام ربه عز وجل فشفاه الله تعالى ورد عليه بصر فلما دخل جليس الملك إلى الملك بدون عصى وهو مبصر فقال له من رد عليك بصرك فقال ربي قال أولك رب غيري قال ربي وربك الله فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام فجيء بالغلام فبدأ الملك يساوم قال يا بني بلغ من سحرك أنك تفعل وتفعل فقال إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله تعال فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب فجيء بالراهب واجتمع الثلاثة قبض على الثلاثة الراهب والغلام وجليس الملك فبدأ الملك بالراهب لأنه رأس الفتنة هذا هو السبب الرئيسي في هذا الأمر فبدأ به فبدأ به فقال ارجع عن دينك فأبى الراهب فجاء الملك بالمنشار وشقه نصفين ثم فعل بجليسه مثل ما فعل بالراهب أما الغلام فإنه لم يبادر إلى قتله وإنما أراد أن يستعمل معه لغة الدبلوماسية والسياسة لكسبه للعمل تحت عباءة الباطل وقلنا بأن هذا من أخطر المزالق التي تؤثر في الدعوة إلى الله عز وجل إن أهل الحق يقدم التنازلات لأهل الباطل فيصير مثلهم أو يصير أداة لظلمهم إن أهل الباطل يستطيع استمالة أهل الحق فبعد أن كان ينظر الناس إلى الحق نظرة فيها تعظيم وتوقير لأهل الحق انقلب هذا النظر لان اهل الحق اذا رضوا, إذا رضوا بالدخول تحت عباءه الباطل فقد اصبحوا اداه للباطل وضربنا على ذلك مثال بان اهل الحق ينبغي عليهم أن يبتعدوا عن دنيا اهل الباطل لا يخالطوهم لا يخالطوهم ولا يدخلوا تحت عبائاتهم لأنه يجب على المسلم أن يبتعد بمنهجه وبقلبه وقالبه, وقالبه عن أهل الباطل كما قال الله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات لا يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعد مع. حتى يخوضوا في حديث غير. إنكم إذن مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميع فلا جزب خلطت أهل الباطل ولا الركون إليه ولكن إذا سنحت الفرصة لدعوتهم وججرهم وتذكيرهم بالله فبها ونعمت لا بأس بذلك أما أن يتنازل أهل الحق ويشارك في الباطل ويشارك في الكذب فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك فقال سيكون بعد أمراء يظلمون ويكذبون يظلمون ويكذبون فمن دخل عليهم وصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولن يرد علي الحوض يوم القيام لن يرد علي الحوض يوم القيام طالما أصبح أداة من أداة أهل الظلم هنا بدأ الملك يستعمل الدبلوماسية مع الغلام طيب لماذا فعل ذلك مع الغلام ولم يفعل ذلك مع الراهب قلنا لأن الراهب ليس مسموعا عند الناس وليس معروفا عند الناس أما الغلام فإنه معروف عند الناس فقتله سيهيج عليه المجتمع فلذلك أراد أن يستميل هذا الغلام وهنا فائدة وهي أنه ينبغي على أهل الحق ولا سيما من كان مبرزا منهم أن يثبت على مبدأه مهما تعرض لحرب الأعصاء واحظ أن الملك هنا استخدم اسلوب الإرهاب استخدم اسلوب حرب الأعصاء لم يقتل الغلام وإنما أراد أن يثير أعصاب اللي هم روحوا وإطلعوا بيه في الجبل وإذا أبى فاطرحوه وإذا كفر فأرجعوه ده حرب أعصاب وذي في الغالب بيستخدمها أهل الباطل لما تجي تسمع, تسمع أو تقرأ عن سجن جوانتنامو وعن سجن أبي غريب وغير, وغير السجن دي كلها تجد أن هؤلاء الكفار عندهم تعذيب للإيمان عن طريق حرب الأعصاق أن هم يهينوا المصحف قدامهم أن هو يستخدم معاه اسلوب استفزازي للأعصاب مثلا يجوع وحط له لحم خنزير يحط له خمرة يدخل على امرأة يعني تثيره وتثير شهوته لأنه عارف أن الكلام ده كله بيغضبه وهذا يثير أعصابه فتجد أن أهل الكفر بيستخدمه لغة إثارة الأعصاب كما فعل هذا الملك ولكن لم يفلح مع الغلاب لابد بقى الداعية المبرز يكون صاحب مبدأ كهذا الغلام الغلام ده شوف الملك يستعد معاه حرب الأعصاب مرتين ومع ذلك صاحب مبدأ ثبت ثبت لأن الناس ينظرون إلى المبرز في الدعوة على أنه إماه إذا قدم التنازل سرعان ما يفتن الناس في دينه ولذلك الإمام أحمد بن حمل رحمه الله هذا الطوض الشامخ هذا الإمام العلم الذي استحق بجدارة أن يلقب بإمام أهل السنة ليه؟ لأنه ثبت ثبت لأن بثباته ثبتت الأمة تخيل لو أن أحمد رحمه الله أجابهم لما أرادوا لفتن خلق كثير لفتن خلق كثير لكن إمام أحمد تحمل الإزاء وتحمل العذاب والسجن لمدة تزيد عن سنتين ومع ذلك وعزب وأوزي وضرب ومع ذلك ثبت كالطوض الشارخ وكان صاحب مبدأ ولذلك لقب بإمام أهل السنة ووضع الله محبته في قلوب العباد ووضع الله تبجيله وتوقيره في قلوب العباد ليه؟ لأنه عظم شريعة الله عز وجل لأنه ثبت وكان ثباته ثباتا للأمة فكن صاحب مبدأ ولسيما إذا كان ينظر, إيه؟ ينظر إليه إذا كنت لعيه معروف وينظر إليك الناس فإنك ينبغي عليك أن تزداد ثباتا وأن تكون, صاحبة وأن تكون صاحبة مبادئ قال كذلك في هذا الجزء من الفوائد أن النفس المطمئنة بالإيمان لا تعبأ بالضغوط النفسية ولا بهذه الحرب العصبية نفس التي استقر الإيمان فيها القلب الذي استقر الإيمان فيه مهما تعرض للضغوط مهما تعرض لحرب الأعصاب فإنه قد توض الشاب ثابت لا يتلعثم ولا يتحرك انظر إلى الفتية إلى أصحاب الكهف الذين وصفهم الله بقوله إنهم فتية آمنوا بربهم ها؟ وزبناهم هدى وربطنا على قلوبهم شفت الربط على القلب تثبيت القلب أن النساء يكون في الخوف والفزع والرعب والهلع والفتنة وعرف أن رأبته يعني على يد السياف ستقطع رقبته في أي لحظة ومع ذلك ترى الإيمان وترى عزة المؤمن يقف أمام أهل الباطل وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض شفت الصدع بالحق أمام الملك والجنود والأسلحة الشاهرة ودول لسه شوية صبية يعني مجموعة من الشباب وقبض عليهم بسبب دينه فلما وقفوا أمام هذا الظالم وهذه الحاشية الظالمة ربط الله على قلوبه فالربط على القلب هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى كذلك أيضا أم موسى وأصبح فؤاد أم موسى فارغة إن كادت لتبذي به لولا أربطنا على قلبه لتكون من المؤمنين شفت الربط على القلب فهذه اكرام من الله عز وجل إن القلب المؤمن في أحلك اللحظات وفي أشد الفتن تراه كالطود الشامخ لا تحركه الأعاصير وإنسان يحتاج إلى طلب الثبات إنسان لا يضمن قلبه عند الفتن لا يضمن القلب عند الفتن وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو لأنه ممكن إنسان يتعجل البلاء ممكن يطلب البلاء ولا يثبت يزيغ قلبه فالربط على القلب هذه نعمة من الله عز وجل ففي هذا الجزء الولد الصغير صاب صغير ولم صغير ويتعرض لهذا الحرب الشرسة حرب الأعصاب وحرب نفسية انه طلعوا بثوء الجبل والم من فوق وروحوا بعد كده البحر والنفوس في وسط البحر دي كلها حرب نفسية ومع ذلك غلام صغير ثبت ثبت لأن الإيمان استقر في قلبه فسأل الله عز وجل الثبات في الفتن. فإذن فيها أن النفس المطمئن بالإيمان لا تعبأ بمثل هذه الضغوط النفسية لأن الله تعالى ثبتها وكتب فيها الإيمان كما قال عن الفتية عن أصحاب الكهف وكما قال عن أم موسى عليه السنة في هذا أيضا من الفوائد إذا كان الباطل يملك العدد والعدة فأهل الحق يملكون سلاح الدعاء الذي استخدمه الغلاب شفت الملك ده هذا الملك ظالم له جنود له من ينفذ الأوامر ولكن مهما كسر عدد جنوده وعدة جنوده فإن سلاح الدعاء يدمر أي سلاح سلاح الدعاء هذه هذا السلاح الذي ينصر به أهل الإيمان ولكن لو علم أهل الإيمان قيمة هذا السلاح سلاح بس للأسف معطل عند بعض الناس سلاح نصر به النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر سلاح نصر به النبي صلى الله عليه وسلم في الأحزاب اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اهزمهم وزلزلهم دعاء هذا الدعاء لو خرج من قلب امتلأ باليقين لم قلبت له الأسباب لأن قالبت له الأسباب هذا غلام ضعيف هذا غلام صغير لا يملك ما يملك هذا الملك بل لا يملك شيئا أصلا أمام قوة هذا الملك وأمام جنود هذا الملك ولكنه يملك الإيمان في قلبه يملك يقينه بربه جل وعلا ولذلك انظر إلى الكلمات اللهم اكفنيهم بما شئت انظر يا أخي لتعلق القلب لهم مكفنين بما شئت فوطي لك الأمر يا رب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 من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض مع الله. فالله عز وجل يجيب دعاء المضطرين يجيب دعاء أوليائه من المؤمنين الموحدين وفي هذا أيضا حصل الظن بالله والثقة في الله جل وعلا لأنه قال اللهم اكفنيهم بما شئت وفي هذا أيضا من الفوائد أن الجزاء من جنس العمل ولا يحيق المكر السيء ها؟ إلا بأهل هم راح عشان يعملوا إيه؟ عشان يرموا من فوق الجبل فما الذي حصل؟ ها؟ رمى الله بهم ورجعه وسالما فأهل الباطل مهما كادوا سينقلبوا ضده ومن الأدعية اللي الأهمة بيدعوها اللهم اجعل كيدهم في نحورهم واجعل تدبيرهم تدميرهم عايزين نفهم الكلام ده ان واحد يقعد يخطط ويتكتك ويدبر عشان يحارب الاسلام ويأتي من حيث فحر للكيد للإسلام ولا يحيق المكر السيء الا بأهله فهؤلاء الذين يحاربون دين الله عز وجل شوف مثلا لما تمالأوا لقتل النبي صلى الله عليه وسلم كانت بداية التمكين لدين الله بداية النواة يخرج من مك لتستقبله المدينة لتؤسس دولة الإسلام لو يعلم هؤلاء ذلك لحملوه على رؤوسه صح؟ لو يعرفوا إن خروجه وإنه أمر قتل النبي صلى الله عليه وسلم هتكون دي بداية حفر القبور لهم ما كانوا شخ ولا كانوا قتلوا دا كانوا شلوا فوق دماغ وإلا كيقعد فسطن أحسن لكن مكروا وكما قال تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكري ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين فإذا كن على يقين المسلم الناس اللي شغل نفسها إن الأعداء بيعملوا وبيسووا يا أخي لا يحيق المكر السيئ إلا بيقال انشغل أنت بنصرة الحق اشغل نفسك أنت أنت ضرك فيه الأعداء أنشط منك في حربهم للإسلام قاعدين يتكتكوا وضبرهم ازاي حربوا الاسلام انت بقى بتضبروا والتكتك ليه لمستقبلك والبطنك والعيالك والامراطك والبيتك والفلوسك والدكانك والسببتك طيب اهل الباطل لا يملون من الكيد لاهل الايمان انت ماذا تصنع امام هذا المكر الله عز وجل قال وان كان قال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسلا إن الله عزيز ذو انتقاه فإعلم أن هؤلاء مهما مكروا ومهما كادوا فإنهم سيقعوا فيما خافوا منه شفت الملك؟ قاعد يحوط ويقتل ده وينشر ده ويحرق أعصاب الغلام كل ده عشان الناس ما تأمينش وفي الآخر آمنوا وهو صاغر حقير صاغر حقير بعد ما بان ضعفوا عجز ان ولد صغاري أموره يقول له هات ساهمي واعمل كذا وسوي كذا وقول كذا وعل صوتك واعمل ويقول له حاضر طلباتك أوامر يا ابنش وآمن كل الناس اللي خف منه حصلت المكر والدهاء اللي عمله كل دوة إلب على ابنه بعد ذلك انقلب على رأس بعد ذلك فإذا الجزاء من جنس العام مهما كاد هؤلاء فإن مكرهم وإن كيدهم في سفال وإلى ضلال أيضا في هذا الجزء انظر الى سلوك الداعيه الحارث النقطه دي مهمه جدا يا اخوان الغلمان بعد دولت, النفر دولت سقطوا من على الجبل فرصه فرصه ان الولد يعمل ايه ها يهرى. ان الولد يهرب لا الولد ما كده راجع الى الملك اهو واحد ثاني قالوا له كده ما عندوش عقل ولا ايه ده فرصة يفلت ينفت بجلده لا ما كانش عايش لنافسه ده ده مش بتاع الجار ينص الجدعان لا ده ده عايش للدين ده أمنيت حياته إن الدين ينتشر أمنيت حياته إن يمكن لدين الله في الأرض فهو مش عايش لنافسه ولا عايز يأمن مستعباله ولا يتجوز لا ده هو كل أهمه إن الناس بأسل. حتى لو فقد أعز ما يمل لو فقد روح المهم الناس تأسكي فانظر قال انظر إلى سلوك الداعية الحريص على هداية الخالق ودخولهم في الدين فإن الغلام سعى لتبليغ الدعوة إلى من لم تبلغه وكان بإمكانه أن يهرب ولكن ذهب إلى الملك ليقيم الدلائل على صدق دعوته وهكذا ينبغي عليك يا من, بت... يا من اتبعت سنة النبي صلى الله عليه وسلم خلي بالك يلي بتزعم المحب يلي بتزعم الحرص على الدين والحرص على الإسلام كلام ده كلام مهم جدا لكل ملتزم فاسمع أيها الملتزم يا من اتبعت السنة لابد أن تبرهن للناس للناس جميعا على صدق ما أنت عليه. بعد هذه الضجة الإعلامية لتشويه صورة هؤلاء الأطهار المنتسبين إلى السنة يعني أنت الوقت في زمن اتهم فيه الإسلام بالإرهاب وأن الناس السنيين أنهم شوات إرهابيين وأنهم وهم وهم طيب دورك أنت باء عشان تزيل التشويه دورك عشان تقول للناس ان هؤلاء كذابون دورك أن أنت تنشر الدين وتكذب هؤلاء الكذابين اللي بيعملوا دعايات لتشويه الإسلام والصورة المسلمين طب دوري أعمل إيه؟ فإن سألتني كيف ذلك؟ قلت بهديك وسمتك أن سمتك السن ده سمتك اللي شبه النبي صلى الله عليه وسلم أن كل آثر في قلوب الناس يكون له أثر في قلوب الناس الناس تحب الدين لأن أصحاب السنة يحسنون إلى الناس فلما يجب يشوفوا فيلم الإرهابي أو الإرهاب والكباب أو أي تمثيلة بتتكلم عن اللحية وأن الناس دول على مئفال وعلم بتحرم الحلال ومجددهم ومكفرهم ومحرم علوم عشيتهم الناس لما تشوف الكلام ده وامك كانت قاعدة معاهم وقاعدة تشتكي منك ان انت من يوم ما التزمت محدش عارف يكلمك من يوم ما التزمت داخل تشخط وخارج بتنطر من يوم ما التزمت ما اختك وداخل قاعد تلتش فيها داخل خارج تلتش فيها عشان مش نفس عن حجار فلما يشوفوا الفيلم بتاع الارهاب يقول لك رضي الله عن الممثل الفلان شوف يا أخي بعلمنا من الواقع برضو ده ابن فلانة كده برضو وابن فلان كده برضو صح لكن لما أنت بقى تلتزم وامك تقعد تشعر فيك وتقول ابن دي من يوم ما التزم ضناي ده ده بقى أحسن إخواته أبوك يقعد في أي قعدة يبهي بيه أنت بقيت من حفظة القرآن وبقيت بتبس إيديه وبتبس دماغه وقعد يشعر فيه يقول بقى ريبك يتفرجوا على فيلم الإرهابي أو الإرهاب والبطاطس واخد بالك يقول لك ده عالم كذبين العالم دول طب ما احنا عندنا فلان ما شاء الله نعم الناس صح يبقى انت كده بتكذب الناس الضلالية دولك لكن الأخلاق السيئة تؤصل الكذب تؤصل الكذب فانت لابد يكون لك رصيد بسمتك رصيد بأخلاقك الحسنة عشان تلاقي الناس كلها بتتعاطف معاك شفت الغلام الغلام لما كل الناس شافت الظلم اللي تعرض للغلام وإن الملك ده عايز يقتله عشان آمن بالله كل الناس آمنوا بالله رب الغلام تعاطف ليه لأن الغلام رصد في القلوب رصد في القلوب فانت سمتك الطيب معاملاتك الحسنى ناس لما تجي تشتري منك انت صاحب دكان ناس لما تجي تعملك انت رجل دكتور ناس لما تجي تتعلم معك انت رجل مهندس ناس لما تودلك ولادها انت رجل مدرس تحس ان الدين فعل ان الدين هو دين هو دين دي الالتساء هو دي الاسلام الناس تحب الاسلام بسببك الناس تلتزم وتهتدي بسببك من غير ما تكلمه من غير ما تتكلم ممكن انت بس بمعاملة انت مش أخد بالك منها في نص ربنا يهدأ بسببك عشان أخلاقك الحسن يبقى سألتني إزاي أحارب تشويه أهل الباطل أقولك بالسمت الحسن قال فلا ترى في المسجد مصليا خاشعا وترى في السوق صخابا فظا غليظا عيب يا أخي لانفصام النكد في بعض الملتزمين عنده انفصام في الشخصية تبصت ليه في الجامع ايه رضي الله عنه وأرضاه يقف يصلك الحسن أنت جنب أبو بكر الصديق من الخشوع بقى أو تكبيرت الإحرام والشغل ده حاجة ما بعد كده بقى أول ما تشوفه بره الجامعة تلاقي عفريت مش أيطا أها مش هو دي اللي بتاع الجامع آه هو دي يا سيدي للأسف بس ده عنده مرض اسمه انفصان في ليه في الشخصية عنده انفصان في الشخصية لا الملتزم الجد واش وزيك ساعات كده واحد يقول لك فلان يا أخ دقنه صح فلان بقى التايواني لا ده دقن تايواني بالكلام ده للاسف بيتقال للاسف للاسف بتقى. فلان بقى التايواني الكذاب فلان الغشاش فلان اللي المنافق اللي بيخلف مواعيد للاسف وفي ناس والله يعني اللي اشتغل في الدعوه زي كل شوية يجي لك بقى اتصال ويجي لك واحد يقول لك الأخ فلان بقى بتاع الكتاب ويقول لك رايح جاي الدرس ومشايف ايه الكلام ده وبعمل ويساوش تبقى أنت صراحة بعد ما كنت بتيجي الدرس منشرح الصدر تيجي وانت منغلق للأسف للأسف الناس ينظرون إليك كما ينظر الطائر إلى اللحم انت مش أي حادة أنا قلت يا ابن كده أن الملتزم زي اللي لابس قميص أبيض أنت لابس قميص أبيض العفراية بتبان فيه صح؟ واحد لابس قميص أبيض لو طل... لو عفراية جات عليه وسل واحد يقول له فيه عفراية عليك فيه نقطة صودة على الأميس لكن واحد لابس أميس سود لو راح رقعه ببنك ولا أي حاجة هي ضرب وأعور على عينه وقال لك خسران خسران هي سودة فسودة أصل فالملتزم اللي عارف فعلا قيمة ما هو عارف يا أخي انت الناس بتنظر لك ده بقوله عليك إيه بقوله عليك يا أم سني سني انت عارف دي يعني إيه سني دي شرف سني يعني انت تابع النبي محمد صلى الله عليه وسلم شوف لهم واحد يقول لك سني شرف شرف أن أنت من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم من أتباع السنة فما ينفعش بقى تكره الناس في السنة ما ينفعش تكره الناس في الدين بسبب الأخلاق السيئة يبقى الغلام دوة نجح أنه هو يوصل للقلوب بسبب الإحسان بسبب السمت الحسن بسبب خدمة الناس أن عمل نفسه خدام للناس أول ملائي دبها تئذي الناس لا دبها تئذي الناس وقف يدفع الشر عن الناس فدي نقطة دي رصيد, دي رصيد فانت حط لنفسك رصيد في قلوب الناس سديني بقى من غير ما تطلع من بر ولا تقعد تدي درس لا بمجرد ان انت بس تكلم واحد كلمة يهتدي بسبب ذلك يهتدي بسبب هذا انا لغاية النهاردة كنت بزور ناس فبيذكرون بالشيخ محمد عبد الله يرحمه الشيخ محمد عبده مازون دينجيه الشيخ محمد عبده مات بقاله اسبوع لغاية النهاردة كنت قاعد مع ناس ما يعرفوش انه مات فأول ما الراجل عرف زعل جدا وقال لك الراجل ده يكفي بس ابتسمته ابتسمته دي كانت تحل اي مشكلة فعلا لعرف الشيخ محمد عبد الله يرحمه كان له لم ترها على أحد ابتسامة كده لو أنت مهموم ابتسامته دي بس تزيل عنك الهم تزيل عنك الهم فالناس دي شوف واحد مات راجل مات ولا زالت هناك قلوب تحيا بذكر آه لما يذكر أهل الطاعة وأهل القرآن دول تحيا به من قلوب فالشاهد أخواننا إن الإسلام في دعاية تشوه الإسلام في دعاية تشوه صورة الملتزمين إحنا عايزين بقى نزيل هذه الدعاية الكاذبة كيف ذلك؟ قال بالسمت الحسن بالسمت الحسن بالأخلاق بمساعدة الناس بخدمة الناس ساعتها الناس تحب الدين أيضا قال فدفعه إلى نفر من الأصحاب الموضوع الأول ما فلحش فبدأ يستخدم معه حرق الأعصاب تاني وحرب الأعصاب فهم أعطيه نفر تاني وتحس إن إيه إن أعوان الظلمة دولة تجاهزين للتنفيذ على طول عبد المأموش النفر دول راحوا في ستين مصيبة أطلع له نفر تاني في ناس كده خدمين خد للباطل بعنيه حاجة يا أخي عجيب في ناس كده تخدم الباطل من غير مقابل ولذلك ما تتعجبش أن تلاقي الباطل مولف مع بعضه يعني ربنا يقول عن اليهود والأمريكان والمنافقين الشلل دي كلها ربنا يقول تحسابهم جميعا وقلوا بهم شتى كل واحد ومصلحة فوادي شكرا لو السابوا على بعض يولعوا بعض الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية التانية كانوا بجزاروا بعض لكن امتى بقى يولفهم ها؟ لما يكون العدو الإسلامي فأنت ما تتعجبش نفر راح في ستين مصيبة ما يجيش النفر التاني ما يخاف على نفسه لا ده بيبقوا معملهم غسيل مخ متفطمين أن دول إرهابيين أن دول إرهابيين وأن الليحة دي تحتها كنابل وممكن تليد دخيلها دبابات آه هم مقتنعين بكذا مقتنعين بكلامت وإن, وأن دول سبب كل مصيبة على وجه الأرض الواحد تعجب صراحة لما أمريكا لما حصل التصرب بالنفط في خليد جيل وحصل الانفجار بتاع الأنبوبة أنا كنت ظنيت أن هم يقولوا تنظيم القاعدة اللي انفجارها أي حاجة الآن يلزأ للإرهاب أي حاجة لزأهل الإرهاب وتنظيم القاعدة الشاهد أهل الباطل لهم جنود مخلصين أهل الباطل بيولفوا مع بعض وبغدموا بعض بعنيهم بس بشرط أن يكون العدو إيه واحد العدو الإسلامي العدو ليه الإسلام لكن إذا ما كانش العدو الإسلام تبصت لهم سما ربنا قال تحسبهم جميعنا كلهم إيه كل واحد ثوادي ولو استبعوا على بعض يفتك بعضهم ببعض فبقول لك دفعوا إلى نفر من أصحاب ناس جاهزين لخدمة البط فقال اذهبوا به فاحملوه في قرقور القرقور يعني اللواء السفينة الصغيرة او المركب الصغير وتوسطوا به البحر فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه فذهبوا به فقال اللهم مكفنيهم بما شئت فانكفأت السفينة وغرقوا ورجع يمشي إلى الملك شوف قالوا برضو ثاني هو ليه لأن احنا هدفه ايه التمكين لدين الله فقال ما فعل أصحابك قال كفانيهم الله تعالى الرجل ده كس انه مجلوش جوته ايه المهم طبعا موقف الموقف طبعا يعني الرجيل ده شاف مواقف شو صول يقامل بها يعني يعرف ان الولد ده محفوظ بحفظ الله عز وجل وان الولد ده يدعوه للحق وان جاب له الأدلة هو البراهيل لكن لا وما تغني الآيات والنظر عن قوم لأؤمنون في ناس كده متليس على لوب في ناس كده زبا اليهود قالوا عن نفسهم قلوبنا غلف خلاص حكموا على نفسهم وقال تعالى <تصفيق> قال هنا لما جاء الغلام الملك لم اه اه لما اه يعني دلوقتي الملك ادعى الربوبيه ان هو يملك التصرف ويملك مش عارف ايه والكلام الغلام له أو رجوع الغلام له لكي يقض مطجع هذا الرجل عشان يقود هذا الملك الزائف عشان يقول له أنت لا تملك شيء أنت لما الجلس قال لك ربي وربك الله اتعكننت لما أنا قلت لك ربي وربك الله اتعكننت طيب ماذا كنت تملك التصرف وبتزع منك رب انتبعت نفرين جماعتان من جنودك ومع ذلك هلك ولم تملك له شيئا إذن ادعاء ادعاءك لهذه الربوبية ادعاء زائف ذلك احنا قلنا إن هذا الملك وأصحابه وجنوده ذكروا مع مين في صورة البرود مع فرعون لأنه برضو ادعاء الربوبية قال أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إليه غير فزكر فرعون مع هذا الرجل وبعد كذا لما أغرق, أغرق بالماء اللي افتخر به أقول لك أنا رب واني واني واني وألي سليم الكومسر هذه الأنهار ترجم تحتي فأغرق فيه أغرق في هذه الأنهار يبقى إذن الدعاء الرهوية هذا زائف زي النمروت نفسك لا قال أنا وحي وأميت فأم جابه اثنين محكم عليهم بالإعداء قال له طلع يا ابني عفو ملك طابه الثاني قال لك اتلوه يبقى كين هو بحية ويميت كين هو ويميت بقى فأم إبراهيم القامه الحج عليه السناء. قال إن الله يأتي بالشمس والمشرق فات بها من المغفى بوهيت الذي كفر دولت كلا جي على الخاضر دولت بيعملوا دعايات إنه وبيعمل وبيسوه وبيملك وهو إلى خيره وهو لا يملك جناح بعوض لا يملك جناح بعوض يعني قال لك إنه مرد عشان ربنا يزيل قال لك صلت عليه بعوض بعوض كانت تخش في دماغه تزن ميرتحش غلما ياخد كم صارم على دماغه ماركب بات يضرب فوق دماغه لإيه؟ لإنه الدعره بيه دعوا به وغيروا ممن جعلوا آية من آيات الله سبحانه وتعالى اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية فهؤلاء يصلط الله عز وجل عليهم جندا من جنود هو من جنود ربك الله فهو موت الملك ده وانهيت الملك ده جت على أيدي الغلام ده والله غالب على أنه فهو حيث تنوي يرجع له تاني دية عشان يزيف الدعاوة اللي بيدعوه الناس كلها خايفة منه لأنه كان فيه ساحر وراهب الناس وهو أعدلهم أنا ربكم أنا ربكم فالناس كلها خايف وكل الناس بتيتب يسمعوا على أنه فهو قال له لا أنا أعيد لك أنا هزيف لك كل ما تقوله ده كل هذه الدعاوة الباطلة ستذوب أمام الناس وترى نفسك حقيرا لا قيمة لك وهنبص الوقت إزاي ذكاء الغلام بين عجز هذا الملك الظالم أمام رعية طبعا اتبع نفس الطريقة في الضغط النفسي بتطوي المدة الاستعداد للقتل ولكن أن لهذه القلوب المطمئنة التي رصخ فيها الإيمان أن تتزحزح قال الغلام في سكون المؤمن الواثق في نص ربه اللهم اكفنيهم بما شئت فاستجاب الله دعاءه وتضرعه فأغرقهم جميعا ونجى الغلام فرجع يمشي إلى الملك ولم يهرب استكمالا لدعوته أما طبعا الملك فلم يؤمن لأن الله قال إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم في ناس كده ربنا طبع على قلبها والعياذ بالله فهذا لا يؤمن مهما رأى من الآيات قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال للملك المرة بقى طبعا التالتة كان برضو فيه شل فسوء كان بجاهزة برضو كان هيرمي برضو النفر من أصحاب لما أعوان الظلم لكن بقى يعني الغلام قال فقال للملك إنك لست بقاتلي أنك لست حتى تفعل ما أمرك به حتى تفعل ما أمرك به وشوف عزة المؤمن بقى قال وما هو بدأ إيه بدأ يكن بقى بدأ يضعف وما هو قال تجمع, تجمع الناس في صعيد واحد تجمع الناس في صعيد واحد ثم تصلبني وكل كلمة من كلام الغلام ده يعني لها معنى ولها فايدة سنبينها الآن على جذع ثم خذ سهما من كنانته ثم ضع السهم في كبد القوس ثم قل بسم الله رب الغلام ثم ارمني فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني أنا عايزك بقى تركز مع كلام الغلام كده وحده وحده عشان تعرف ازاي تنتصر على اهل الباطل الحق ابلج والباطل لاجلج الباطل ضعيف بس محتاج صاحب حق قوي وذكي وصاحب حج صاحب حج انت تقدر ازاي تنتصر عليه فشو باول حاجة ان طبعا وصل الملك الى طريق مسدود وفشل في تحقيق اي من اغراضه فلا الغلام رجع عن ولا استطاع قتله ولا حتى ترك الغلام هذا الملك حرا في مملكته ولا استطاع أن يستميل الغلام شفت الفشل شفت الفشل الوقت لو جئنا نبص لأفغانستان أمريكا قالت لك بعد كم سنة في أفغانستان الوقت كم سنة الوقت كثير اوه بقى لهم داخلين في سبع سنين او كم؟ 2001 دكية العراق ألا اوه كم لا ده كان قبل العراق كمان اوه 2001 تسع سنين عشر سنين اوه وكل شوية يقول لك بقى احنا سيطرنا على افغانستان وقضينا على فلول طالبان شو يقول كلمت انبارح بس واحد فشل منهم اقلوه والاسبوع اللي فات رئيس الأركان البريطاني الفاشل أقلوه وقال لك ذي عشان استراتيجية جديدة في أفغانستان ومش عارف كم مليار كل سنة فشل ذريع فشل ذريع فهو نفس الكلام أهل الباطل دائما الفشل حليفهم حتى لو كانت لهم جولة آه ممكن يكون لهم جولة لكن هم فشلين على طول الخط الملك استطاع انه يقتل يقتل الراه ادي جولة وقتل جليس الملك ادي جولة لكن شوف بقى الجولة التالتة قضي عليه بالضربة القضية عيل صغير جننه لعارف يقتله ولعارف يكسابه ويشتغل لحسابه ولعارف ها يهجر من البلد يرياه حتى ورح دماغه منه لا قال له أنا أضاك أنا أعد لك أعد هذه فشل وعجز هذا أول عجز يبقى أول فشل دليل على عجز هذا الملك بل عاد الغلام ليستمر فيها يعني مع هذا الرجل ليقوض هذا الملك فبدأت صورة ملكه تهتز وظهر بوضوح عجزه عن إيقاف هذا السيل الجارف لدعوة الإيمان ومع ذلك فلا زال الغباء والعناد مسيطرا على فكره فهو يريد الوصول إلى قتل الغلام بأي صورة وبأي سمع أهل البطن لما بيفشله ما عندهم شغل لغة الغباء شوف مثلا فرعون لما وجد موسى بالحجج واليد والعصو قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجنين هات من الآخر بعدما كنت أقول له إيه إن كان فأعت بقات كنت من الصادقين هات لآية إذا كان عندك آية هات لا معتش بقى في تفاهم خلاص فاشلت فاشل مش عارف يوصل لحال فقال له بقول لك ايه لو الكلام ده مسكتش عنه هس قوم نوح لما جدلهم وانتصر عليهم بالجدال قد جدلتنا فأكسرت الجدالنا فأتنا بما تعدون والآية التانية قال له ايه لئي لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين دي لغة أهل الباط الفاشل على طول يستخدم الغباء على طول أما هو مستبيع بأ مستبيع ومش عارف يوصل لحال برضو نفس الكلام شوف مثلا إبراهيم عليه السلام لما دعا أباه يا أبت يا أبت يا أبت يا أبت لما, لا ت... لما تعبد ما لا يسمح ولا يفسر ولا يغني عنك شيء حججة التاني يعمل إباء جاب بالآخر قال لعند تمت... لم تنتهي لأرجمنك واجرني مالي قدامك حالين يا تسيب البيت وتمشي لا اما بالحجار لغايه ما تموت واخلص منك هي دي لغه الفاشل اهل الباطل فشل على طول الخط في ايه اللي بيستخدموه ليه تلاقيهم بيتعاملوا بغباء تبص تلاقيهم فرح المدينه عامل لف افغنيستان تقوم طار جا دك الفرح باللي فيه يقول لك اصل كانوا طلبان مستخبيين تحت المسرح هيا كده غباء اضرب وخلاص خلص اضرب وخلاص وكل شوية بقى ايه ضرب ليه اصبح فيه تخبط تخبط كل شوية وصل وقت مش عايف الشر اللي احنا فيه ده وقت ميت حوالي 8-9-1 ده لده الاحساد بتاعتهم هم 80 ده ممكن تحط جنبها صفرين كمان يعني ممكن 800-8-3 وقول لك ايبقى في مهام غير قطالية بنران صديقة طيب ماشي ربنا يكتر ناركو الصديقة يا سيد إن البريطاني يضرب الأمريكا وكله يلزفه بعد ما فيش مشكلة عادي دي تخبط أهل الباطل دي دليل على التخبط اللي هم فيه في أهل الباطل كده خلاص مش عارف. مش عارف يوصل لحال فالغلام قال له أنا أنت مش هتكيلني غير ما تعمل قال له يا ابن أوامرك أنا عايز أخلص منك وخلاص المهم اللي أنت عايزه أعمله فدية أول حاجة تتعلمها وانت بتحارب الباطل بيان عجز الباطل بيان إيه؟ عجز الباطل باطل مالوش أي قيم الباطل مالوش أي حج ولذلك تجد أهل السنة لما يرد على أهل يستخدموا حججاهم ضدهم تستخدم إيه؟ ها؟ الحجج بتاعة الباطل ها؟ ضد الباطل يقول له أنت بقى الحديث كذا كذا لا ده ده حج عليك ومش عليه ده حج عليك أنت وتبدأ تتعلم تتعلم إزاي تقوض أركان أهل الباطل إزاي تضمر البطل من القواعد من تحت عشان ما تتعفش معه كتير فأول شيء نتعلمه من هذا الغلام بيان زيف الباطل ولما تتبع قصة موسى عليه السلام تجد أن موسى مر بمراحل خوف أول لقاء بينه وبين الله عز وجل لما رم العصة إيه اللي حصل ها؟ فولى مدبرا ولم يعقب أول بلاء العصة بقى التعبان عمل إيه جره جره وربنا ينادع عليه وهو بيجرك ده أول حاجة طب لما ربنا طمنه سنعيدها سيرتها الأولى خذها ولا تخف سنعيدها سرتها الاولى الموقف الثاني لما رمى العصا ايه اللي حصل ها مجراش بقى المره ركز في الحته دي يبقى اول لقاء لما شاف العصا تعبان ايه اللي حصل ها جرى ولم يعاقب ما التفتش ولا سمع جرى اطمأن مسك العصة رجع الثاني عصة معتش تعبان فجي الموقف الثاني بقى بتاع الصحرة فأوجس في نفسه خيفة موسى ما جراش بقى قدام الصحرة ما سفش المعركة وجيره لا الخوف كان فين في نفسه فأمر ربنا مطمنه خذها ولا تخف وقال له برضه إنك أنت الأعلى وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيدوا ساحر ولا يفلحوا الساحر حيثوا قاتل شفت دية تثبيت للحق وإيه وتزييف للباطل تثبيت للحق وإيه وتزييف للباطل إن الحق أعلى الحق أعلى ما يخاف طب والباطل إنما صنعوا كيده ساحر ولا يفلع الساحر كل دي تخيلات هذا الموقف التالي بتاع الخوف شو بقى الموقف التالي بتاع الخوف نرجع إلى ما كنا بصدب الحديث عنه وهو مراثب الخوف عند في قصة في موسى عليه السلام فأول مرتبة لما ول مدبرا ولم يعق بعد ذلك أوجس في نفسه خيفة موسى فجاءت مرحلة التثبيت للحق بأن موسى على الحق وأنه هو الأعلى وأن هؤلاء مجرد صحرة لا يفلحون انظر إلى هذه المواقف التي تثبت أهل الحق على حقه المواقف التي تثبت فيها تجدك ثبات فيما بعد فشو بقى الموقف الكبير بقى لما خرج موسى ببني إسرائيل وأتبعه فرعون وجنوده فربنا قال عن هذا الموقف فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركوه فماذا رد موسى قال كلا إن معي ربي سيهدين شفت اللي كان بيجريه كان أول مرة إيه؟ إيه؟ بيجري بيجري شوف المرة دي كلا إن معي ربي سيهدي فأنت لما يمر عليك مواقف ويمر عليك ابتلات وتثبت وتشعر باصطفاء الله لك وبإكرام الله لك ساعتها بقى مهما زادت الفتن تقول إيه؟ إن معي ربي سيهديه مهما يحصل فهو دي الثبات هو دي المطلوب إن الدعية يتعلم إزاي يقف قدام الباطل إزاي يعتز بالحق عايزك تعتز باللي أنت عليه ولا تهن ولا تحزن وأنتم وأنتم الأعلاو إن كنتم مؤمنين فالباطل يبقى قدامك حقير لا يوجد أي قيمة لا يوجد أي قيمة ولذلك أنا يعني يعني أصل إخوة أنهم يقرأهم في كتاب مواقف إيمانية مواقف إيمانية في الأمر بالمعروف وأنها يعني المنكر كتاب جميل أوي للدكتور رحمد فريد اسمه مواقف إيمانية جاب لك كذا فصل منها فصل للاعتزاز بالدين والأمر بالمعروف أنها المنكر شوف إزاي ابن عامر لما دخل على كسرة إزاي نزل وربط الفرس في رجل الكرسي بتاع كسرة ودخل كده بالرمح هو واعد يخبط بالرمح في الأرض وفي الوسائد الحرير وبتاع إزاي لم وافق قدامه قال له انت مين انت قال له أنا نحن قوم نبتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد إزاي العزة ديت العزة ديت عايزين نرجع لها تاني بس الكلام ده لما تشعر فعلا بعلو ما أنت عليه باستفاء الله لك وده اللي حس بيه الغلام الغلام لما وقف قدام هذا الملك كان حقيرا في نظره ولذلك كان خادما للغلام كان منفذا اللوام للغلام ركز بقى كده مع أهل الحقيب أول حاجة تزييف الباطل هز صورة الباطل قبالك ان تهز الباطل هز صوره الباطل ان الناس بعد ما كانت مخدوعه بالباطل بدات تحس ان ده ايه ها باطل وزيك دايما بذكر اخواني بحاجه ان لو ما عرفتش تزيل المنكر هزه في قلب صاحب المنكر وضربت مثال بالمسمار الصلب لو في مسمار صلب مدوف في الحيطه وانت زرعت قدامه قعدت تشد فيه هيطلع مش هيطلع ابدا لكن لو أنت جبت كماشة وقعدت تخلخاله تخلخاله وقومت جايب عائل صغير قلت له شدي يا ابن المصمر يتشد ولا مش شدش يتشد على طول بيد العائل الصغير فأنت لو ما قدرتش تزيل المنكر زلزل المنكر في قلب صاحب المنكر هز الباطل في قلبه وتسيمه سيب. لقيت واحد يعمل فرح وجيب رقصات ومش عارف ايه الكلام ده زلزلة قل له هتسيب فلوسك ده وتموت قل له فلوسك ده مش هتنفعك في تربطك اخرتها ايه قارون لعب الفلوس لعب واخرتها مات وماتت فلوسه معاه ولم يبقى له الا الزكرة السيئة على الالسن قل له كده وسيبه بس سيبه زلزله لما تزلزل الباطل يخاف حتى لو معرفتش تغيبت حتى لو معرفتش تغيبت أهم حاجة زلزلت الباطل خدي عم شغل الشروط ده هو في الأوتوبيس قال لك ما بشغلش أنا بحب الأغاني وبتمزج به قال لك كده ما تسيبوش زلزل قلبه يقول بس إحنا ماشينا على طريقه والأعمار بيد الله والواحد لو مات على الأغاني الناس مش هتقول الله يوحمه أو يبخته ده ماته هو بيسمع الحشيشة والبرشيشة محدش يقول كده وتسيبه وتنزل يبقى أنت عملت الوقت إيه هزيت البطل في يبقى أنت هزيت البطل فأول مواجهه الاهل الباطل ان احنا نعمل ايه؟ نزلزل اركان الباطل نهز الباطل نقول له انت على باطل نقول له اللي انت بتعمله ده هيدخل جهنم هو دي اول حاجه شوف بقى الغلام بعد كده حتى تفعل ما امرك به فساله الملك كيف ذلك وهذا فيه إهانة لهذا المغرور العاجز الذي لا يقدر على شيء بل هو جاهل لا يعلم, لا يعلم مأمور بقى لا يعلم مأمور لا يأمر شفت لما بقول له أنت مش هتئتني غير لما تعمل كذا قال له أعمل إيه أعمل إيه قال له تعمل كذا كذا يبقى دي راجل ايه جاهل يبقى مالوش حق يدعي الربوبية لانه بيتأمر ما بيأمرش يبقى دي فيه اهانة فيه اهانة لهذا المغرور يبقى انت تكسر منخيره تكسر الباطل تعحريقه قدام الناس لان فيه ناس من اهل الحق تكسر أهل الباطل بالترياء وعليه قدام الناس لا أنا عايزك تكون أزكى منه تخلي الناس ياللي تضحك عليه تخلي الناس ياللي تحرجه يعني أنت راكب الأوتوبيس شغل يا عم الشريط مش مشغل حي تقوم أنت معك المحمول تقوم فاتح على القرآن ومعل القرآن تبص تلاقي الناس في الوتوبيس سيخنت عليه صح؟ او تقوم انت مسعك المصحف وتقرأ بصوت عالش الناس تقوم هبه فيه خلى عندك دم راجل بكره قرآن انت ما عندكش دين انت ما قلتش حاجة الناس يقول ليه الناس اللي سيخنت عليه الناس اللي سيخنت عليه كنت فيهم بقول سواء اوتوبيس بقوله شغل يا عم شغيت وكنت بدأ في الخطابة ليس بقى فالمم المم قال لي بقول لك يا عم هشام ما شغلش حاجه الشروط ده اللي منه من. فكنت صراحه بقى لسه في الخطابه كنت محضر خطبه حلوه عن الموت المهم قمت في الاوتوبيس وسط الدودس كده والمم عطى اسمع الخطبه الناس قمت أي من اللي واللي قدام على الرجل سيخنوا عليه وهابوا فيه الرجل بأزيل مجنون بدور في الشريط على أي شريط قرآن فلا شريط للشريط كيش كان الله يرحمه أم حاطط الشريط أنا صراعا تبحك في نفسه ومتا قاعد واخد بالك فأنت الباطل هزه قدام الناس احريجه قدام الناس انت قاعد طولا أنا مالك واني رب واني إله واني مش عارف ايه وفي الاخر مش عارف تقيت العيد صغيرش العيل صهير منتاش عارف تموته والعيل يقول لك مش هتموتني لما تعمل كذا أقول له طب ياب نعمل ايه أنا أخد دامك أمورني وننفذ يبقى أنت بتعمل ايه الوقتي بتسخن الناس عليه بتزيفه قدام الناس هو دي المطلوب برضو من كلام الغلام برضو في وقفات كده جميلة ثم تأمل قول الغلام تجمع الناس في صعيد واحد مع الناس ايه شوف الشروط بقى بيشترط عليه قال له انت تيتلني بس تعمل واحد اتنين وقعد يشترط عليه فاهل الحق يفرض ولا يفرض عليك يفرض ولا يفرض عليك اخوك عايز يعمل فرح في النادي قول له يا ابن انا ما قدرش احضر اعمله في المسجد وانا حضر لا انا خلاص اكتفيت مع فرقه الشياطين الزرق او الحمر وخلاص ودفعت عربون وما اقدرش خلاص طب خلاص يا ابني ما عليه طب والنوط اللي ليك يغور النوط مش عايز النوط مش عايز النوط واضح لكن لو عملته في المسجد انا معاك اشترط انا عليه هو ايه ما يشترطش عليا الباطل ما يشترطش على الحق الحق هو اللي يفرد يفرد ويقول له تعمل كذا وكذا وكذا وما تعملش كذا وكذا وكذا يكون انت صاحب قوة المهم قال له تجمع الناس في صعيد واحد ودي بقى فيها فإذا همت الغلام منصرفة إلى أن تصل الدعوة لجميع الناس وأن تظهر أمامهم جميعا أضلة صدق دعوة التوحيد كما قال موسى موعدكم يوم الزينة وأن يخشر الناس ضحاء ما قال له تبقى في الصلاة المغطاة لا قال له تبقى إيه ها؟ تجيب وسيل الإعلام وتصور الموقف والناس كلها تشوف الموقف اللي يحصل ده ودي فيها لمحة وهي همة الغلام ان هو يوصل إيه؟ ها؟ يوصل الدين للناس كله يوصل الدين لان اهل الباطل خبثاء اهل الباطل ايه خبثاء الكلام ده لو كان حصل في الخفاء وقد قالك كان قالك مات الولد مثلا ايه متأثرا بتسمم بعد انتحاره وخلاصه تأيدت ضد مجهول لكن لا قدام الناس كلها يتم الموقف الفايدة التانية إن الداعية إلى الله يغتنم الفرص يغتنم إليه شوف موسى أبو اللوم إيه عليه السلام موعدكم إمتى يوم الزينة يوم شم النسيم آه ما أول من كان بسم النسيم هم مين الفرعن فقال لهم اليوم بتاع العيد بتاعكم اللي عيد شموش تجمع للناس كلهم ويبقى اللقاء بينه وبين الصحراء فالداعية بيغتنم التجمعات راكب اوتوبيس ما تنزلش لما تشغل شريط ما تنزلش لما تتكلم فيه تلاتين واحد في الاوتوبيس ممكن تطلع منهم بواحد ما تعودش كيرا اخرص ساكت لا وجعلني مباركا ها؟ اينما كنت في اي مكان انت قاعد فقاعد وذلك الداعية لابد تتحرك على الناس حرك عن الناس أنا كنت الأسبوع اللي فات دوت في ناس عاملين كاتب الكتاب في البيت وانت عارف ان كاتب الكتاب في البيت بيبقى فيه اختلاط واغاني ومش عارف وهيصل المهم الأخ ضغط علي طوله خلاص اجيلك ماشي بس اجيلك وانا عارف انا اجيله ازاي طبعا راح قال لهم الشيخ فلان جاي المهم طبعا فيش تسجيل اشتغل الحريم حطينهم في الصلاة لوحدهم ورجال قاعدين في القوضة المهم وكان يحصل مشكلة سبحان الله بين الناس دولت عشان الايمة وما الايمة وبتاع. المهم ربنا قدر وجعلني سببا في ان اهدئ بين الطرفين وبدأ تول تذكرة بدأ الجميع خلاص بعد ما كان كله مشدود وكان خلاص هتتفاشكل هتتفاشكل لكن سبحان الله ربنا جعل هذه الجلسة سبب وامو ايمين سلموا على بعض وحضنوا بعض والناس اللي كده بتزعى لبعض بدأوا يهدوا هكذا فالدعية لابد يتحرك صراحة فعلا قلت فعلا ان لابد نتحرك بصد الناس اذا كان فيه منكر نروح نزيله نروح نزيله تخيل ان الحريم كانوا خايفين يزغرطه اجب اني موجود خايفين يزغرطه مع ان يعني الذي ندينه الله به ان ما ندرش انه الزغرط حرام لكن هي فيها كراه فيها كراه لكن ليست بحرام حتة صوتان ملعونان صوت عند فرح هي مش صوت عند فرح هي مزمار عند نعم دي اللواس صحيحة مزمار عند نعم الشيء من الكلام وطبعا ما فيش تسجيل اشتغل ولا الكلام أهل الحق لابد تتحركوا يا أخواني إحنا ليه بنتكلم عند الترى ليه؟ مع أن الأصل ان إحنا ما نوظفش على التسكير عند الترى لكن لأن دي موقف ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الناس فنذكر الناس موقف بيبقى الناس مشدوده بتبقى الناس قريبه ففرصه ان احنا نذكر ناس لو 100 واحد واقفين طلعنا منهم بواحد يبقى دي غنيمه غنيمه المهم انا عايزك تعمل زي الغلام الغلام قال له اجمع لي الناس قال له اجمع لي الناس عايز الناس اكلمها والموقف دي كله قدام الناس فالداعية لابد في أي مكان واجعلني ها مباركاً أينما كنت تشتغل تتكلم تتحرك للدعوة تتكلم عن ربنا تتكلم عن الدين ناس قاعدة تتكلم عن الغيبة والنميمة وفلانة طلقت وفلانة عبلت لوم يا جماعة حرام اتقوا الله تتكلمواش في الأعراض احنا لنا عيوب وفينا عيوب وربنا ستيرنا قدام الناس يبقى تهز الباطل لكن ما تبقاش أخرص ما تبقاش ساكت عند المنكر برضه عشان نختم كده بسرعة في هذا الجزء ايضا ثقه الغلام بطريقه ومنهجه ما هو معنى ان يقول له اجمع للناس ان دي ثابت مش خايف مش مكسور من حاجه لا اجمع الناس ديت دليل على الثبات على المنهج والثقه في الايه في المنهج من عايزك برضو أنت بتتكلم في وسط أهل الباطل وفي وسط المنكرات عايزك تكون ثابت ما يطلع واحد من نص كده يقوم حرجك ومكسرك قدام الناس وكسرك قدام الناس لا لابد أن أنت يكون عندك مبدأ ويكون عندك ثقة في المنهج اللي أنت عليه طيب أقول لك برضو وفي قول الغلام ثم تصلبني على جزع شفت الزكاء تصلبنا على جزء قالك ليه لكسب طعاطف الناس الناس لما توقف وتلاقي البشاعة انه غلام صغير ومالك والجنود وقفين والحرص كل دول قفين عشان يموتوا عائل صغير ده انت يا اخي لو ما في الشارع وليه رجل كبير بيضرب عائل صغير تقوم داخل فيه شمال وتقول له يا عم يا عم ما عندكش رحمة ما عندكش رحمة مع أنه ممكن يكون الولد هو اللي, اللي غلطة لكن أنت الموقف إيه؟ يشدك فده ما تخيل عيل صغير بيقول له أسلم بيقول له ربي وربك الله لا شتمه ولا عمل أي شيء الناس تستهجنه ده جاي يدعو إلى الله والتاني رايح بيكافؤه بيصلوبه وهيرمي بالسهب ويقتله دي يخصل ايه في قلوب الناس؟ تعاطف مع الحق واوضح مثال علاني بقوله ده اسطول الحرية شفت اليهودي الاخبية عملوا ايه؟ لما هجموا على اسطول الحرية اتحرجوا في وسط العالم كله هجموا على اسطول الحرية وموتوا كذا واحد من تركيا تركيا ايه اللي بتعليه؟ اللي هي اول بلد اعترفت باسرائيل إيه لي بتعلمه وقالت هنقطع للاقات بنا وبين وإيه كمان مجندة إسرائيلية صهيونية أسلمت وجاء كده بكل فخر يقول الحمد لله الذي انتشالني من هذا الظلم وجعلني مسلمة وواحد اسمه بيطر فينر 63 سنة أسلم والعالم كله حتى بعض الكفار اللي حصل اتعاطف مع المسلمين مع أهل غز وبدأت الدول الكفرة تطالب برفع الحصار عن غز اليهود لو نفسهم وقعوا في شر أعماله فام على طول نتنياهو اللي كان عامل زي البومة كده وبيشخه تونطر بدأ يوافق يقول لك هندخل بعض المساعدات وفتح معبر كرمة بسالم ومش عارف ايه وبدأ يخضع ولو بالديبلوماسية لكن اتأثر اتأثر لأن الموقف دي هز. يهز يهز فبرضه من الأساليب اللي تكسب بها ضد الباطل كسب قلوب الناس كسب ايه قلوب الناس ان الناس تتعاطف معك شوف ربنا بقول ايه عن المستضعفين من اهل مكة أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين يخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله وفي قصة لوط عليه السلام أخرجوا آل لوط من قرياتكم إنهم مناس يتطهرون شفتك أنا لوحد تتقال له كذا تلي بكره قوم لوط ويحب لوط أكتر. يحب لوط عليه السلام أقطر ليه؟ لأنه يقول لك أخرجهم من قرية عمل لك عمل إيه جريمته إيه قال لك ناس محترمة يا عم ونس طهرة ومش عايزين يعودوا مع الناس الوحشة طب هو دعب ده الناس دي الحب واللي بحاربهم هو اللي الكرى يبقى دي برضو من الأسليب في محاربة الباطن ما يمش بس يعني وطبعا كان نفس أنني أخلص الأسليب الحديث لكن ما يمش يعني بعد الصلاة نعود خمس دقائق اللي عايز يقعد معانا يقعد عشان برضو اللي وراء اي مصلحة لكنه مبس لسه حوالي عشر ضيب الكتير فنعود بعد الصلاة إن شاء الله لمن أراد عشان بس أخلص الحديث يعني مش يستغل ان نرجي الحديث للمرجم ولا نكمل وتصبره أجركه على الله سريع سريع كده ما يمش استحملون يعني استحملون طيب آخر حاجة قال فينبغي على الدعاء يكونوا حريصين قال يكون لهم تهمة ودي مهمة جدا يا أخوان أن أنت ما تعبش نفسك ما تعبش نفسك لأن فيه إخوة عندهم غشم في التعامل مش بيكسب الناس لا دي بيهيج الناس عليه بيخسر الناس اللي حواليه ممكن يخسر أبوه أمه بيخسر أبوه أمه, بيخسر أبوه أمه لا أنا عايزك تكون زاكي عايزك تكون زي الغلام ده اكسب كل اللي حواليك أبوك إيه اللي يرضيه إن أنت تسمع كلامه اسمع كلامه ماهدي واجب عليه أمك إيه اللي يرضيها إن أنت تسمع كلامها اسمع كلامها يا أخي ماهدي واجب عليك أختك اللي مش نفسح يجاب جبلها هدية طيب ماهديوك من اسلوب الدعوة زوجتك اكسبها ما تخسرهاش وهكذا. كن حريص ألا تتهم اوعى بلقتهم اوعى أن أنت تخسر أمك وبوك ومراتك وعيالك اوعى تخسر الناس اللي حواليك اكسبهم عليهم أن يحسنوا إلى الناس قدر استطاعتهم لجذب قلوب الناس ولكسب تعاطفهم فإذا وقع الظلم فعند ذلك لا يحزنوا ولا يهنوا لأنه وقع بقدر الله لحكم عظيمة قد علمها وقد نعلمها وقد لا نعلمها كما أنه سرعان ما يزول فيكون لهم الأجر الجزيل عند الله قال الغلام ثم خذ سهما من كنانتي ما قال خذ السهم قال له إيه ها السهم دي التعاني ودي تزييف زائد للباطل إنه بيبين إيه؟, إيه عجز الباطل إنه مش بيسلوبه هو لا بالله نختاره أنا يبقى دي برضو فيها بيان لزيادة عجز إيه عجز الباطل ثم قل بس قل بسم الله رب الغلام انت عارف ليه عشان اللعم يسمع لو نسمي الشايفة المواقف دي كلها لأنه أعمى فيسمع الملك وأبو بسم الله رب الغلام يعرف أن الغلام مات بإرادة الملك ولا بإرادة الله بإرادة الله يبقى والله غالب على أمر شفت زكاء عايزك تتعلم من الطفل دي من الغلام دي تتعلم إزاي تواجه الباطل فهو يبقى باسم الله رب الغلام يبقى دي برضو زيادة في عجز الباطل وأيضا لكي يسمع الناس جميعا أن إرادة الله فوق كل إرادة برضو مسألت بقى الصبر طب الوقت الغلام ضحى بنفسه فهل يجوز أن الواحد يضحي بنفسه سبيل الدين يجوز؟ واحد يضحي بنفسه عشان الدين آه قال لك لأن حفظ الدين مقدم على حفظ النفس حفظ الدين مقدم على حفظ النفس يبقى إذن يجوز للإنسان أن يضحي بنفسه من أجل دين ضحي بنفسه من أجل دين طبعا بعد كده ختام الحديث الناس آمنوا جميعا آمنا بالله رب الغلام الدعوة وصلت الدعوة حصلت فإذا ضحى الغلام بنفسه وبذل نفسه لله فإني سائل نفسي وسائلك سؤالا ماذا بذلت لدين الله ماذا قدمت لدين الله الراجل اللي عنده فلوس قدمت إلى الله الرجل اللي عنده عيال قدمت إيه لله الست اللي عندها عيال وعندها غسل أوتوماتيك وعندها نعيم في بيتها قدمت إيه لله هم الدين فين في حياتك هم الدين فين في حيات مراتك وعيالك اسأل نفسك وتعلم من هذا الغلام الناس كلها أمنت الصغير والكبير آمن بالله وبدأ حاشية الملك الظالمة قالوا له وأعتف شر أعمالك اللي كنت خائف منه حصلت أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ ناس أمنت أعمل إيه؟ قالوا له نحفر حفر في السكك ونملها مار ونرمي الناس بولادهم فيه وذا يدلك على غل الكفر وأهل الكفر إن لما بتمكنوا من أهل الإيمان بيقطعوا فيهم ممكن يولعوهم ويولعوا فيهم هم أحياء فاللي حصل في جوانتنامو واللي بيحصل في أبو غريب ما تستغربش الكفر ملة واحدة الكفر ملة واحدة اللي بيعملوا الكفار بعيد عن شاشات التلفزيون أمر من اللي شاشات التلفزيون نقيته فهم دول الكفرة اللي بيولعوا في أهل الإيمان وبيحرقوا أهل الإيمان وهم أحياء فلا يؤمنوا لهم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر وفيه أن الثبات بهذه الله الست اللي جم يرموها ومعها ابنها الصغير وتقاعصت لأنها خيفة على ابنها فأمطق الله الغلام لتثبيتها قال يا أمة اسبري فإنك على الحق لو أنت وقعت في ابتلاء وكنت صادق مع الله لأجرى الله لك كرامة ربنا يثبتك بآية ربنا يثبتك بكرامة بس الكلام ده لو كنت متصل بالله لو كنت صادق مع الله عز وجل لكن المهزوز اللي قلبه ضعيف اللي ما عندهش إخلاصه ما عنده الصدق مجرد ما يقع الابتلاء ينقلب على وجهه فيخسر الدنيا والآخر لكن مين لربنا يثبته زي الست دية اني نطقناها العين اللي في اللفة الذي أخلص لله وصدق مع الله سبحانه وتعالى بهذا نقول قد انتهينا من هذا الحديث الطويل في ست محاضرات منهك تربوي أرجو من الإخوة الأفاضل اللي خدوا المذكرة يبدأوا يكرؤوه ويبدأوا يلخصوه ويزيدوا عليه ويستفيدوا فيه التربوية وإخواننا برضو اللي سمعوه أو اللي ما, ما اللي ما حضروش الحديث من أول ممكن يجيب فلاشة ويأخذ الدروس دية عليها ويبدأ يسمعها ويبدأ يعيش معها في البيت ويستخرج هذه الدروس والعبر لتربية نفسه اولا ثم لتربية أولاده يعني سامحوني إذا كنت قد أطلت عليكم ونسأل الله تعالى أن يجعل هذه الجلسة في ميزان حسناتكم جميعا وأبشر الجميع بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من قوم يجلسون مجلسا يذكرون الله فيه ويصلون على نبيهم صلى الله عليه وسلم إلا قيل لهم آخر المجلس قوموا مخفورا لكم فقد بدلت سيئاتكم حسنات فنسأل الله أن نكون من هؤلاء الذين يباهي الله بهم الملائكة والذين يقال لهم قوموا فوراً لكم فقد بدلت سياتكم حسنات وجزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته